كبرت ك ل م من ة تخرج أ ف و ا ه ه م إن ي ق و ل و ن إلا ك ذ ب ا ل ن لك ب ل س ي موسوعه ل النابلسي ي أيهم ح ن ع للعلوم ا ن ا ع ل ي ه ا صعيدا جرزا أم ح س ب أصحاب ت أن ا ل ك ه ف و ا ل ر ق ي م كانوا ي ن إذ موسوعه النابلسي ل ل ا ل و ا ر ب م الاسلاميه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 و ي ق و ل و ن س و ع ت ه ا ل م ه ل ا ب ل س ي للعلوم ا الاسلاميه ظاهرا ت ت ت ف فيهم منهم أحدا و تقولن ل ء ف ا ع ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ا ب ل ه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 و ل موسوعه ل ا النابلسي للعلوم الاسلاميه د اسماء الله ن من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد و الحسنى الغني الجزء الاول ن و ج ه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 إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم س ر ا د ق ه ا وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 ولئن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م و ا ل ل ه ربي و ل ا أشرك ب ر ب ي أحدا و ل و ل إذ د خ ل ت جنتك قلت م ا شاء ا ل ل ل ه ا قوة إ ل ا ب ا ل ل ه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 وارضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم أ ن لم نجعل لكم موعدا و و ض ع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 م ن ذكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يدا إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ه أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا أ ب د ا وربك الغفور ذو ر ا ل ح موسوعه ل يآخذهم بما ك ب ا ل ج ل النابلسي ع للعلوم د ن ي ج د ا ن دونه و م ئ ل الاسلاميه و ت ك ل ق ر ى أ ك ن ه اسماء و الله الحسنى موسوعه ا ل ن ا ب ر ح حتى أ ب ل غ م ج م ع ا ل ب ح ر ي ن أ و أ م ض ي ح ب ا ف ل م ا ب ل ا م ي ه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 و ع ل م ن ا ه من ل د ن ا ع ل م م ا قال له و س ى ه ل أتبعك ع ل ى أن ت ع ل م ن ي م م ا ع ل م ت ا س ل ا قال إن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 ولا ت ر ه قال ن من ي أمري ر ع س ف ط ق اقتلت حتى إذا ل ي ا غلاما ف ق ه قال ق أ ل ت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أ ل م أ ق ل لك إ ن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 قرية و س ت و ع م ا أ ه ل ه ا ف أ ب ل س ي ل ل ع ل ه م ا ف و ج د ا ف ي ه ا جدارا يريد أن ينقض أن ا م ق ا ء الله ا ا ل ب ي ن ي وبينك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 اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفه حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر ض عليه قطرا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 ونفخ في ا ل ص و ر ف ج م ع ن ا ه م م ج ع ا و ع ر ض ن ا جهنم ي و م ئ ذ للعلوم ك ا ف ر ي ن ا ل ذ ي ن ك ا ن ت أ ع ي ن ه م ف ي غطاء ع ه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 فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا